I would like you to is Yeah. Yo well, God إن الله mình lòng ông What? What's that? والنجمات والليل What's that? No زيت منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقا What can I? مَنْ ذَلِكَ الَّذِي لَقَاهُ يوم يلقوا له سباب وأعد لهم أجرا كريم